والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا, وخلق الإنسان ضعيفا ام وَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ بَنِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عن تَضْرِبُ مِنْكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا حِجَارَةً عَابِرِينَ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ, ولا تقتلوا أنفسكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُم رَحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُم رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نسليه نارا لَوْ فَتَحْ لَهُ نَارَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الْمَوْجِ يَسِيرًا إِن تَرْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تَهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عنكم فَاجْتَمِدُوا كَبَائِرَ مَاكُمْ أَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ قولا سليم ولا تتهموا ما فالضل الله به بعضكم على بعض ولا تتهموا ما ذكر الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِنَّ مَا اكْتَسَبٌ بِالرِجَالِ نَصِيبٌ مِنَّ مَا اتَّسَبٌ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ What? ارْضُوا حَكَمَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍّ جعلنا موالي مما ترك والأقربون ولكل جعلها نوالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم والذين عقدت إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله